لا نقيم اولا لا ما فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء علي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 وَلَتَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَإِنْ لَمْ تَنْتَمُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ أَإِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ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 أتخذ من دوني آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين يُقُمْ فَاسْمَعُونَ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ وَمَا أَنسَى عَلَى قَوْمِي مِن بَعْدِهِ من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم قامدون يا حسرة على العباد رسول إلا كانوا به يستهزعون ألم يروا كم أملكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مخلوق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 وآية لهم الليل نتلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر الله ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم كل الشمس ينبني لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا خملنا ذريتهم في فلك مشهود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 ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مارضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما ورزقكم الله من قال الذين كفروا للذين امنوا ان نطعم من لو يشاء الله اطعمم قال الذين كفروا للذين امنوا ان من لو يشاء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 كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخبرون فاليوم لا تطلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة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 وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن احبدوني هذا صراط مستقيم وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُم جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على آيونهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء اَفْنَا غَمَامَ لَا مَكَانَتِهِم فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إلا 109. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون 110. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون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 قَلهُم إِ نَلَمُ مَا يُسِرونَ وَمَا يُالِمُ أَوَلَم يرْن إ سَنُوا أنن خَلَقنَاهُ مِن نُطُفَتِ فَإِذَاهُ خَصمُ بِ وَقَبَ لَ لَا مَثَّلَ وَنَتِي قال من يحيي العظام وهي رميب قل يحيي ذا الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أن يد االا لست الذي خلق السماوات والارض بقادر ان لا ان يخلق مثلهم بل هو الخلاق العليم انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له يكون فيكون سبحانا الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون